وضع في الميزان، فأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، والأرض وضعها للأمان فيها فاكهة والنخل ذات الأكماش والحبذ العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق جَنَّاتٍ. ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرت البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما النؤل والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها هو ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربك ما في السماوات والأرض كل يوم إنه في فبأي آلاء؟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 فإذا شقت السماء فكانت وردة كاللهان فبأي آلة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 يَبُو بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطْرُفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ أَنْ فَبِأَيِّ آلٍ يُرَبِّيكُمَا تُكَذِّبَنَّ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان فبأي نواتى أفلام فبأي آلاء ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان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 صِرَاءَةُ الْطَّرُفِ لَمْ يَطْمِثُنَّ إِسْوَنَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَالِنٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ اليوم ما تكذبان؟ هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونه مدها أممتا فبأي آل ربكما تكذبان فيه ما عينان نضضا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آل يربك ما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آل يربك رات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثمن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خطر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي والإكرام